كل شيء فسأكتبها للذين يستقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين تابعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبار ويحنم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك 117. لا إله إلا هو يحيي ويميت 118. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن لِيُؤْمِنُوا بِكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَفِيهِمْ